رحمه الله بالقسم الأول وهو العدد لأنه أقوى الألفاظ التي تدل على النصوصين ومن أمثلته المشهورة عند الأصوليين قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة فهذه الآية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 والذين يتقون منكم ويذرون أزواج اليترب بقصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فقوله تقوله أربعة أشهر وعشرة هذا نص لأنه لا يلائمه عدّ والاعداد لا تتحمل إلا معنى واحدا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.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 من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فقوله صلاة العصر نقص في بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فليست صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات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 من جهة سياق الكلام وقراءة الأشواه، وسيأتي الكلام عليها وذكر امتلاه في محله إن شاء الله. والنص يسمى أصريح، فإذا قال العلماء هذا اللفظ نص أو قال هذا اللفظ صريح، فمقصودهم شيء واحد.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 الراجح إلى معنى آخر مرجوح لدليل فلا يؤول اللفظ إلا إذا كان محتملاً أكثر من معنى هو راجش في أحدها والنص لا يحتمل إلا معنى واحدة ولهذا لا يصح تأويله بل يجب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 وجوب التشبيع في الغتل وذلك لقوله فليقتله سبع فلا يحتمل وجوب غثله ستا ولا يحتمل وجود وجوب غثله ثمان غثلا فهو نقص من هذه الجهه وإن كان ظاهرا من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 بؤله وغائقه وكذلك قوله في الحديث الكل فإنه يحتمل أن المراد به جميع خلاف سواء كانت معدون بها أم لا ويحتمل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 في أن الكلب إذا ولغ في الأن يجب غسله سبعة أكثر ما عدا الحنفية الذين في بيان سبب خلاف في هذه المسألة وعنهم لم يخالفوا في الحديث بسبب دلالة اللق وبناء على هذا.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 فإن هذه الآية نص في أن عدّة لما عنها زوجها حول مكان. ثم ورد أول سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون زواج الوصي ويذرون زواج يتربّصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة سنة. فوقع الاعتراض على الاستدلال بهذه الآلة لا من جهة نصها ولكن من جهة أخرى وهي كونها منسوخة هذا الاعتراض الأول الذي يمكن أن يحرر به على النص الثاني الذي يكون مقبولاً هو الاعتراض على النص من جهة سنده إن كان أحادا وقد وصل له المصنف رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ القلب في ناية حديث فليرسله سبعا فقد ذهب الجمهور إلى دلالة هذا الحديث وهو أنه يجب غسل الإناء من ولوء الكلب سبع مرة وخالف في ذلك الحنبيه فقالوا لا يجب غسل الإناء من ولوء الكلب سبع مرة وإنما يكتفى فيه بثلاث غسلات ولم يطعن في دلالة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 كما في سنة زارة أنه كان يخفي بأن الإناء يغسل من ودوء الكلب ثلاثة رفلة وهو راو الحديث ولا يقالف دلالة الحديث إلا لدليل قام عنده على ذلك والقاعدة عنده أن خبر الواحد إذا قال راويه فإنه لا يحتج به وهذا المسألة قد تقدمت في دروسنا السابقة وعرفنا أن الصواب ما عليه جمهور أهل العلم من أن الحجة في رواية الراوي لا في رأيه واجف هذا لأن الرواية معصومة من الخطأ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 لن يبلغ مرتبة القبول. ثم لقى المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن التشن الأول من أقسام النص وهو العدد أن العدد له جهتان تان إحداهما يكون نقصا فيها. والأخرى لا يكون نصفاً فيها فأما الأولى وهي التي يكون العدد نصفاً فيها فهي بلوغ العدد والانتهاء إليه والوصول إليه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 فهذه هي الجهة التي يكون العدد نصطا فيها والجهة الثانية لا يكون العدد نصطا فيها وهي القصر على العدد فإذا ورد لقظ خمسة فإن ذلك لا يدل على أن الحكمة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 إنما يدل على نفي الزيادة بمنطوقة أو بمفهومه يدل على نفي الزيادة بمفهومه والمفهوم ليس نصفا لأنه يدخله الاحتمالي فإذا الحال الثاني وهي أن العدد لا يكون نصا في أخراجه وهي كون العدد لا يقتصر ولا يختص بالأخراج الملكور وذلك لأن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 خمس فواتق يقتلنا في الحل والحرم فإن قوله خمس فواتق لا يدل على قصر الحكم عليها لا يدل على قصر الحكم وهو قوله يقتلنا في الحل والحرم على هذه الخمس لأنه ليس نقصا في القصر وإنما أخذ القصر من مفهوم اللغض من مفهوم لفظ الحديث والمفهوم لا يدل على النقص المفهوم لا يدل على النصوصية لأنه يتطرق إليه الاحتمال ولهذا جاء في بعض وآث الحديث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 الخامسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هناك من الغصولين من فصلوا وذكروا أن هناك فرقا بين ذكر العدد في الحكم نفسه وذكر العدد في محل الحكم. ف قالوا العدد يكون نصاً إذا ذكر في الحكم نفسه ولا يكون نصاً إذا ذكر في محل الحكم فالعدد يكون نصاً إذا ذكر في الحكم نفسه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 مذكور في الحكم نفسه ومثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم خمس فوافق يقتلن في الحلي والحرم فإن هذا العدد ليس نصا لأنه ليس متعلقا بالحكم نفسه وإنما هو متعلق بمحل الحكم ثم بنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبان ابن موقف إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام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 قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلنا في الحل والحرم خمس فواثق يقتلنا في الحل والحرم متعلق بالحكم نفسه وليس متعلقا بمحل الحكم هو قوله في الحديث يقتلنا في الحل والحرم فإن هذا الحكم الدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم خمسا يقتلن في الحل والحرم متعلق بمحل الحكم هو قوله في آخر الحديث يقتلنا في الحل والحرم وبناء على هذا فإن الحديث لا يكون نقصا في فإن العدد في الحديث لا يكون نقصا في أفراج وذكر المصنف رحمه الله أن هذا التحريق الذي ذكروا لا ينازعون فيه لأن الحديث نقص في ذلالته وإنما يؤمن الخيار الذي يحدد بثلاثة أيام على خيار الغذن خاصة لا على خيار الشرق الخيار الوارد في الحديث يحمل على خيار الغفل لا على خيار الشرط، وأما الخيار الذي يكون لاختبار المبيع وتجربته وهو خيار الشرط، فهذا لا يأذل بثلاثة أيام. وهذا المثل وقع. فيها خلاف بين الفقهاء مجتور في محنه فاعتراض المصنف رحمه الله على ما ذكره هؤلاء الأصوليون ليس على دلال ليس على العدد وهو قوله هو لك الخيار ثلاثة أيام وإنما هو على لفظ الخيار فحمل الخيار على خيار الغبن خاصة وقيده بشونه هو الذي يتحدد بثلاثة أيام نعم أعبك ربما نعم الله تعالى النص نعم وهذه قاعدة معظيمة وهي أن النص يجب العمل به ولا يصح الاعتراض عليه من جهة دلالته فيما هو نص وإن كان قد يعترض عليه من جهة أخرى ليس هو نص فيها كما في قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيرطره إذا ولغ الكلب في ناية حديث فليغفره سبعا فهو نص في قوله فليغفره سبعا فلا يجوز الاعتراض عليه من جهة الجهة من هذه الجهة وإي كان قد يعترض على دلالة قوله ولغط وقد يعترض على دلالة قوله الكلب فبعض أهل العلم يجعل الحكم شاملا لكل ما يخرج من الكلب من البول والولو والغائط وبعضهم يقصره على الولو، وبعض أهل العلم يجعل الحكم شاملاً لجميع الفلاد المأزون فيها وغير المأزون فيها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 يظهرنا من جهة الأخرى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 ما يقول وقد يعتقد المحتجب في القفر عليه يعني في القفر على العدل وهو في في ذلك مذكور في انهاء حديث مسلم زيادة الحية.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 فخيار الذي يدور من الأرض إذا أدى المثال فحمل الخيار الوالد في الحديث على خيار الغدر ولم يتطرق لتأويل قوله ولك الخيار ثلاثة هي لأن هذا نقص لا يتطرق إليه الاحتمال ولا يجوز فيه التأويل نعم. وهو قيار الشرق والمسألة محل خلاف بين الفقهاء قوله سبحانه وتعالى فإما من من بعد وإما فداء فإن هذا نقص في أن الإمام مخير في أسرى المسرحين بين أمرين الأمر الأول العفو وهو المن والأمر الثاني أخذوا الكريح وذلك لأن قوله في الآية إما من معانيها السخير كقولك كل إما تمكا وإما قبزا فقوله إما في الآية من معانيها السخير فتكون الآية نصا في أن الإمام مخير بين هذين الأمري وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه يجب القتل أو الاستقاء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 وأن الإمام ليس مخيرا في الأسرة بين الفدية والعفة. الوجه الثاني أو الاعتراف الثاني هو أن قوله فإن منا بعد وإما كدا حتى تضع الحرب او زارها مجمل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 حتى تنتهي المعرفة ويتفرق المقاتلون ويحتمل غير ذلك من المعامل لكن الجمهور يوجدون عن هذين الأمرين بأن الاعتراض الأول على الاستدلال بهذه الآلة فيه إثبات للنسخ بالاحتمال ومن القواعد المشتورة في النسخ أن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يضرب أيهم المتقدم هل هو قوله سبحانه وتعالى فإما من من بعد وإما فداء أو قوله تقتل المسركين حيث وجسومهم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 وقول قتادة حتى لا يبقى على الأرض شرك فهذه الغاية ليست مجهولة وإنما هي معروفة وبناء على هذا إنه يتعين العمل بالآية ولا يصعد الاعتراض عليها من الله محتاجوا أصحابن وهم الماليين وثاقا لجمهور أهل العلم. على أننا من وهذا ووجه كونه نصا في التحقيق أن قوله فإما من معانيه أثقيف.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 علمة ومما يرد به الجمهور على الحنفية هو أن الحنفية قالوا الإمام يتعين عليه القتل أو الاسترقاق مع أن الاسترقاق ليس مذكورا في طويل سبحانه وتعالى فاقتل المشركين حيث وجدتمون أتكلم على الكسم الثاني من أقسام النص وهو النص المستهاد من السياق وقرائم الأحوال فالنفظ إذا نظرنا له في هذا الكسم لا يكون نصا في الدلالة على المعنى وإذا نظرنا له مع ذقية الألفار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 فقال أينفص الرقب إذا يدف؟ فقال نعم فقال فلا إذن فهذا الحديث نقص في دلالته وهو أن نقصان الرقب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 ينفص إلى جثة يعني تصرف إلى الى يعني فسئل ان النبي صلى عن بيع الرطب بالتمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر يعني عن جواز فقال الله في آخر الحديث فلا اذا والمعنى فلا يجوز إلى أنه لأن هذا جواب بسؤال والجواب لابد أن يكون مطابقا للسؤال وإلا لم يكن جوابا له وإنما هو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 يوجدون في المصر الكبير فكيف يوجدون في البلد الصغير ويؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وإن تقفوها وتؤكوها الفقر فنص على قنف الوح وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أضيائهم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 ولا تدل على وجوب دفع الزكاه لجميع هؤلاء الأصناف الثمانية نعم لا الله تعالى الوضع اللغوي <تصفيق> لا يتم الا بحذف معناه لا يتم معناه إلا بشيء محذوف وهذا المحذوف محتمل يكون يكون ولا يكون تكون ولا يكون الحديث نقصا في دلاله الوجه الأول.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 احتمالات معتبرة وهذه تخرج اللغة عن فونه نص والنوع الثاني احتمالات نادرة غريبة وهذه لا تخرج اللغة عن فونه نص والمراد بالاحتمالات النابرة الغريبة هي الاحتمالات التي لا, لا ترج على الذهن.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 فإن إلا في قوله إلا الصيد معناها الوارج هي بمعنى الوارج فيكون الحديث نهى عن ثمن الكلب والسنور والصيد وكلب الصيد وكل إلا كل الصيد نهى عن فمن كلب وقت النوق إلا كلب الصيف يكون المعنى نهى عن فمن كلب وقت النوق وكلب الصيف فإلا هنا ورد بمعنى الورد وورد أيضا هذا الأسعوب في لغة في العرب كقول الشاعر وكل آقل مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق فإن قوله إلا الفرقدان معنى والفرقدان لكن الشافعية يجيبون على هذا بأنه احتمال نادر فمجيء إلا بمعنى الواق احتمال نادر يجعل هذا الحديث بمنزلة اللغز الذي لا يفهم معناه، ويؤكد بقلان هذا الاحتمال وأن إلا ليس المراد بها الوارق. قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه لا قراءة لمن لم يقرأ بمن القرآن.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 لأن المكاتبة قليلة بالنسبة لعموم الإماء والإماء قليلة بالنسبة لعموم النساء فحمل المرأة على المكاتبة هذا احتمال بعيد وضريب جدا ومن أنثرة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ما هاب دبغ سقطقه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 كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير مفتوم بل هو كل الغاب التي لا تعرف معاملها وكذلك, وكذلك من الأنفلة قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه فقد ذهب بعضها للعلم إلى أن المراد بالصوم هنا صوم النذر خاصة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 ولو قلنا بذلك لعد هذا إلى أن كفيرا من الألفاظ لا تحمل على معانيها الطائرة. نعم. <تصفيق> ما النقص؟ النقص على هذا قسم الأول نقص لا يتفرغ إليه أي احتمال. سواء كان احتمالا معتبرا أم كان احتمالاً نادرا والقسم الثاني نص يتطرق إليه احتمال نادر غريب ولا يتطرق إليه احتمال معتبر وهو الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله هنا نعم. إلا بأم القرآن